بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ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 استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا طائعين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 أولن يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيطهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا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 وَمَا كُ تُ تَسْتِرُونَ أي يَشحَدَ عَلَكُمْ سَمعُكُم وَلا أَبصَاركُمْ وَل جُلودُكُم وَلاكِ ظَنَنتُمْ أَ اللهَّهَ لا يَعلملَم ثًا مَِّ تَععمللون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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَذِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَابًا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 فَإذاَا أَزَلن عَلَهَا المَاأَه تَزَّت وَرَبَتْ إِ الذي أَحِْيهَا لَ مُحي المَوْتَ إِهُ عَ كلُِّ شَيْء قدير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 وآذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط لا يَسْأمُ الْ الإِسَانُ مِنْ دُعَ إخَيرِ وَإِمَّ السَّهُ الشَّرُّ فَيَأُوسُ قَنُطَ وَلإِنأَذَقَناهُ رَرحْمَةً مِ مِن بَعدضَر الرَّ أَمَ السَّتهُ لَقولولًا هذا لي لَيَقُولَنَّ هَٰذَانِ لي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَيَنصُرَنَّنِي ۚ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ وَإذاَاأَن عَمْنَا على الإِسَادِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجانَانِبِهِ وَإِذاَا مَسَّهُ الشَّرّْ فَذُودُ عَ إْ